ب س م الله الرحمن الرحيم و ا ل ت ي ن و ا ل ز ي ت و ن وطور و سينين ه ذ ا ا ل ب ل د ل م ي ن ل ق د خ ل ق ن ا ا ل إ ن ن أحسن س ا في ت ق و ي م ثم ر د د ن ا ه أ س ف ل س ا ف ل ي ن إ ل ا الذين آ م ن و ا و ع م ل و الله الحسنى أجر غ ي ر ممنون ف م ا ي ك ذ ب ك بعد ب ا ل د ي أليس ن ا ل ل ه ب أ ح ك م ا ل ح ا ك م ي ن